لم يكن المعتقل الفلسطيني وليد إبراهيم حجازي واحد وثلاثون عاما من سكان مدينة خانيونس يتوقع أن إطلاق صراحه من أسوأ معتقل سمعة في العالم بعد فترة تعذيب كانت قاسية ليتم ترحيله بعدها لأسبانيا ليجد هناك المزيد من الأسى داخل معسكر لللاجئين حسب قول شقيقه حلمي. هو الآن موجود في أسبانيا في معسكر لللاجئين نتمنى من الله إنه يرجع تكون ظروفه أفضل ما هو يعني منطقي إنه ينفى. المنطقية أنه يرجع إلى أهله بيته ووطنه ولا في إنسان بينتفي من وطنه أو بيرات وتبين لعائلته أن وليد وقع في مصيادة اتفاقية بين أصبانيا وامريكا التي حولته من معتقله لسجن جديد أوسع من سابقه يمكث فيه مدة لا يعلمها أحد كما تتساءل العائلة ما نعرف إيه اتفاقية اللي صارت بين الأصبان والأمريكان يعني نجل مدة قامته في أصبانيا مدة النفي لا توجد أوراق تبطيئ له هناك لا يوجد عمل لا يوجد أي شيء الآن عشر سنوات له منها سنة أصبانيا وتسع سنوات في دوان تنمه أتقل تقريبا عمره كان تسعة عشر عام الآن عمره واحد وثلاثين عام ذهب وليد إلى السعودية عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين لأداء العمرة منتظرا موعد أداء فريدة الحج وسرعان ما اختفت آثاره دون سابق انظر أما والدته المسنة أم فرج فتعيش في كل لحظة على أمل أن يطرق وليد باب بيتها ليريحها من عالم الفرق يعني بديت أشوفوا مش الروح لحنا كل بواحد على الباب كل دواجة أنا حتى فسرين غاية باقي إن جميل لطير له بمضلة الظلمون أو الظلموا إبننا لا ابني يعني مش بدا شوفه قبل مش من جوا ولا ولا وزارة الحرب الامريكيه نشرت عام 2006 5000 صفحه تشمل محاضرات استجواب ل 500 معتقل في جوانتونامو وقد اثبت اعترافه بانه قد غادر بلاده بحثا عن عمل قبل ان تقوده الاقدار إلى الاراضي الأفغانية حيث اثر خلال الغزو الأمريكي لها